اسمع يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال ك ا ل ع ن ولا ي س أ ل حميم حميما ذلك اليوم الذي كانوا ي ع د و ن يوم、القيام. انه ل ق ي ا م إ يوم الطاقه ل ي ا ويوم ا ل ص ا ق ف إ ن ه يوم ا ل ف ر ا ر يوم, يوم يفض المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شانه عبد الله. عبد الله يا عبد الله لما ت ت ف ك ر وتتدبر في الموقف وشده ت سديد للخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل ا ل أ ب ص ا ر خ ا ش ع ة والقلوب وجلد و أ ن ا و أ ن ت والجميع في انتظارك كيف تكون النهايه ة يوم ا ل ق ي ا م ة ن و ع ن ا ل ج ت م ع نوره لفررت من اهل ومن أ و ط ا ن ي و م القيامة لو عنمت بهولي ل عنمت <تصفيق> فلا ر ر ت من أ ه ومن و أ ط ن ي يوم اله ق ي اليوم الذي يعدون ا كانوا م من ذلك لفررت أ ل ومن و أ ط الا ن ي ف إله إ ل الله ا كيف يكون الحال اذا شهدت إله العينان فلا إلا الله إ شهدت الرجلان وقالت أ ن ا للحرام اجري اليدان وقالت انا بالحرام بطشت واخذت لمن كان له قلب تشفع تشفع ا ل ش ف ا ء يا ربي أ م ت ي أ م ت ي أ م ت ي أمتي الحبيب امتي لم ينفع ن س ب على ش د ة الموتى و ش د ة ا ل أ ه و ا ل أين أمدهم ؟ ف أ ي ن أ م ه شيبهم وشبابهم ونساؤهم أ ي ن هم من س ن ة